إذا جاء نصر الله والفتح هذا فيه تبشير لنبينا عليه الصلاة والسلام بما جعل الله تعالى له من نصر من فتح مكة وكانت الأصنام حول الكعبة كما هو معلوم وكان هناك أكثر من 300 صنم حول الكعبة فحطمها النبي صلى الله عليه وسلم وأقام دين الله جل وعلا وفتح مكة فقال الله تعالى له إذا جاء نصر الله والفتح إذا نصرك الله تعالى وأظهر أمرك و فتحت مكة وطهرتها من الشرك الذي فيها إذا جاء رسول الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا رأيت الناس تتابعون أفواج يعني مجموعات يدخلون في دين الله وفعلا بعد فتح مكة ووثقة العرب بأن هذا الدين والإسلام وأن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قد مكن الله تعالى له وأظهره وجعل له الله جل وعلا الظهور والشريعة والتمكين فعند ذلك بدأ الناس تأتي وفودا إلى النبي عليه الصلاة والسلام يأتيه وفد من اليمن يأتيه وفد من أنحاء مكة من من الأعراب الذين في نواحيها أو يأتي وفد من الناجد يأتي وفد من الإحساء التي كانت تسمى البحرين في ذلك الحين بدأت الوفود تاتي من كل مكان أفواجا ويدخلون عنده صلى الله عليه وسلم بالإسلام كما أقبل إليه وفد عبد قيس مثلا فقال عليه الصلاة والسلام مرحبا بالوفد غير خزايا ولا ندامة ثم جاءوا إليه صلى الله عليه وسلم ودخلوا في الإسلام فيقول الله جل على النبي عليه الصلاة والسلام إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا والناس لا يزالون إلى اليوم ولله الحمد يدخلون في دين الله سبحان الله مع يعني تشويه بعض ال ال الوسائل الإعلامية للإسلام او تشويه هذه صوره المسلمين ومحاولة تنفير الناس من اتباع الإسلام او ما يقع من حرب أحيانا على المسلمين في بعض ال ال ال المناطق الحرب اقتصادية حرب عسكرية حرب إعلامية ومع ذلك دين الله تعالى ظاهر ولا يزال الناس يقبلون على هذا الدين ويدخلون فيه بالرغم من محاولات تشويه المتعدده فقال الله تعالى هنا ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجها ماذا تفعل؟ فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا والمعنى يعني أكثر من ذكر الله تعالى ومن حمده الله تعالى يحب أن يحمد والحمد لله تملا الميزان كما قال النبي عليه الصلاة والسلام والتسبيح أيضا يحبه ربنا جل وعلا ولذلك سبح نفسه سبحانه وتعالى سبح اسم ربك الأعلى سبحان الذي أسرى بعبده ليلة من المسجد الحرام يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض فالتسبيح محبوب إلى الله فأكثر من التسبيح سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ونحو ذلك من أنواع التسبيح قال فسبح بحمد ربك واستغفره استغفر الله أكثر من الاستغفار وطوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا ونوح عليه السلام كان يقول لقومه فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم إدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جناتا ويجعل لكم انهار كل هذا من نتائج الاستغفار قال واستغفره إنه كان ثوابا هذا فيه أيضا كما ذكر أهل العلم قالوا فيه بشارة بتمكن هذا الدين وفيه أيضا إشارة إلى قرب وفاة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم لما تم له فتح مكة وأن الله جل وعلا يعني يلحقه بالرفيق الأعلى بعدما تمكن الإسلام في مكة وتمكن الإسلام في المدينة هو بدا الإسلام يدخل في النواحي المتعددة فأسلم أهل الطائف وأسلمت الاعراب وبدأ الإسلام ينتشر وأرسل النبي عليه الصلاة والسلام الكتب يدعو الناس في فارس وفي الشام وفي مصر وفي اليمن وفي غيره يدعو من الإسلام فلما بدأ الإسلام يتمكن فاقتربت وفاة النبي عليه الصلاة والسلام ولذلك الله تعالى فسبح بحمد ربك وأكثر من الاستغفار لأنك سوف تلحق بالرفيق الأعلى إنه كان ثوابا الله يتقبل منا منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته